والإذن كلامنا عن السجر الشهنوس المقدس من بين الاعتراضات اللي أعتراضات بيقوله البعض إن الناس متساولون وعن نتيش حد أحسن من حد نحن طبعا ما ننكرش ان الناس متساوون ولكن ليس في الاختصاصات والفهم كلهم يعني كلهم متساوون امام الله كلهم متساوون في الناحيه الابديه كلهم متساوون في الوصايا في تنفسها في يعني كل حاجة مع هذا يعني احتيت المتساويل بيه البعض بيمسك غلطية ثلاثة ثمانية وعشرين اللي بيقول فيها ليس يهودي ولا يماني ليس عبد ولا حر ليس ذكر ولا انسى لأن جميعكم واحد في المسيح الهدى جينا علىها من هل بخل معنانا ان لا يوجد شعب محدد على شعب آخر لا يهودي ولا ما في تبديل شعب على شعب ولا ذكر ولا أمم ولا عبد ولا حر، لكن مش معناها من كل شهر أو من كل ائتوه خالص خارج بمشكة محيا معينة خطر وهي لا خلاف بين الناس على اساس الجنس أو اللون أو الآلة اللي عشرين من 25 من أراد فيكم أن يكون اولا فليكن آخر كل من أراد فيكم أن يكون عظيما فليكن لكم خامدا هي كلام عن الصواب وليس عن الكهنوت وحتى في الكهنوت حتى في الكهنوت لا يصح ان الانسان يريد ان يكون عظيما ولا يريد ان يكون اذانا يعني ممكن يبقى كاهل ومتواضع ولا يتسيطر على الناس ولا يتعاظم على الناس ولا يتعالى على الناس أما إن كان الله هو الذي جعله يعني لا تركع قلبه أيضاً ويضبط انتوابه إذا المقصد ما نفيش شعبه مختار بين غيره نفيش سيطرة وإن لنا روح الخدمة لا تنسوذ الرسل يطلقينه في الآيات مكتة 28-19 نلاحظ أن السيد المسيح اعتمنا رسل صفر على أن يسلموا الأمم ويعمدوا هم طبع من كل شعب فكانوا متعذبون. لكن لكل شعب إذهبوا وسردوا بالآية اللي كلها لها زي ما موجود في ولا إذهبوا يسلموا جميع الأمم ويعمدوهم زي ما موجود في مادة ولا ان آل جميع الناس يتبلوا روح القدس من غفرتم لهم خطاياهم وغفرتم لهم زي موضوا في يوحان عشرين اثنين وعشرين وثنين وباقي <تصفيق> <وبقى تصفيق> الايات والاخرى فاعمل عشرين سبين وعشرين وقلوا القدس الذي اقامتهم في الزاقر وزا ما نعنشي جميع الناس بهذا الشهر وفي كرنسس الأولى 12-27-30 قال ان الله جعل البعض رسلا والبعض المعلمين والبعض انبياء والبعض رعاء هو ربنا اللي غفت النظام في شميثه فكون ان ربنا وكذلك ربنا هو اللي مزم وخلى البعض رسل والبعض المعلمين والبعض انبياء يبقى معناها ده الترتيب من ربنا ومش معناها ان الكل متساوي لكن مع ذلك مع وجود كهنون والمانيين الكل متساوون امام وصيص في الله والكل متساوون فاني ربنا بيخالفهم بحياة روحية وبثمر الروح بثرة الاولى خمسة من الواحد اروا رعيه الله التي بينكم بس ليس بروح السيطره انما بروح هادئه يعني شوفوا بوشره الرسول بيقول افيد بيقول اطلب الى الشيوخ الذين بينكم ان الشيخ رفيقكم وممكن تترجم أطلب إلى الكهنة الأزولة بينكم أنا الكهنة المخيصة بس الترجم الفروس المسكنطية في المتقسيس بتأمينها شيء والشاهد لألام المسيح وشريك المهد العتيد أن نعلن ارعوا رعية الله الذي في بينكم مصدارا لا عن اضطرار بل بالاختيار ولا لربسا قبيح بل بالنشاء ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أنسلة يعني هما بيرعوا غيرهم ولكن لا بروح السيطرة إنما أنسلة هادئة أمامنا دي علشان حكاية التساوي والحدد ولكي نرد على سؤال التساوي نقول الحدد النقط الآتية كل نقطة من ذلها نثبت الكهنوت رجال الكهنوت اخذوا الالقاب الاسره دعوا الوكلاء ودعوا الكفراء وايضا الملائكه وايضا لعاب واباء ومعلمين ومرشدين ومدبرين اثمن صفات دنيا لم تكن اطلاقا لكل الشعب لان لو الكل كان وكلاء لما العيش المسلمون ولو الكل سفراء يسمعوه ولو الكل ملايكه برضه يسمعوه ولو الكل رعاه يبقى من الرعيه ولو الكل آباء يبقى من الاولاد والابناء ولو الكل معلمين يبقى حين اللي متكلمين ولو الكل مرشدين ومدبرين يبقى مين اللي متسلسل بيه ومين اللي بيدبروك فكون ان سوده حاجات جيده في الكنيسه دليل على ان الكهروب شيء مميز ليس لجميع الناس ولا جميع الناس يكونوا متساوين فيه مش ممكن كل الناس يبقوا كلاء ومش ممكن يبقوا كلهم اباء ومش ممكن يبقوا كلهم مرشدين مش ممكن وحمدتوا الحاجات دي تخلوها امامكم عشان تعرفوها شمال وجدت ألقاب أساقصة خساوتة شمالتة وفوق الكل رسل ليس الكل رسل ولا الكل أساقصة ولا الكل خساوتة ولا الكل شمالتة إذاً في جماعة مميزين والتساوي لا يكون في الوتر، إنما المتواه تكون في الوصايا وفي صاحتها وفي نكوة الخلق. أجل نسأل، فما جمل عدد موجودة لا ليست للكل هل نطق اللقب واحد واحد؟ هل كان الوسطان؟ زي ما يقول خنفة عشر واحد دعا سلميذوا واعطاهم سلطانه أعطاهم سلطان الحل والرفق في مكة 18 18 اللهم ما على الله بيتم حمينه في التماطم والأبطنون في سلطان المكسرة في يحنح 23 نتح في وجوههم وأن لهم الله في الأخر وليس جميع الناس أخذوا سلطان الشهر الله وليس جميع الناس أخذوا سلطان الخلق دي حاجة مميزة لمجموعة من الناس وأخذوا السلطان قارة الخدام والكهنة دون أن رسوله صلى الله عليه وسلم ترفسها كانت ترفس في شريط لشريط لشريط خصوصاً ومش اي واحد يقدر شريط خصوص ولهم كنتاناً حرب الحرب هو أمثينا حرب غلطة خطة الأخوة زي مونة الرسول لما يقوم في الزلاطة واحد تمانية وتفعى إن بذكرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بذكرناكم يجب أن يكونوا أمثيين يعني بنزدر أمثي وقلص الرسول ايضا أجدر حكما على خاطئ كرونتس له للسلطان ليتكلم بالسلطان يقول انني امر أن يسلم مثل هذا الانسان للشيطان لاهلاك الجسد لكي يشاكل الروح الى مجب في كرونتس وكما له السلطان على خاطر جسده كان له السلطان أن عنه عين. فأرسل في رسالته الثانية إلى فرونتس صاحب اثنين من آية 6 العترة يقول إن عرضوا أن تمكنوا له المحبة لألا يجلع هذا من أن تذرونه إذا المدر السلطان قم يحفن والسلطان ولعلنا رأينا هذا السلطان في زبروتش بالنسبة لبصرس الرسول الذي حكم على حناني والسفيرة بالموت، يعني سلطان دول. أثنين. في سلطان بولس بكل ما فيه للرسول ومع ذلك ممكن نخلي حكاية الموت والعمى نور الأعمى إنسان بكلمة أعمال ثلاثة إلى أحد عشر وبطرة أماد حناني وفطرة أعمال خمسة لكن بالنسبة للكهنوت سلطان الحل والرب سلطان المهفرة سلطان العقوبة سلطان العفر سلطان إقامة الخدام سلطان الحرب وهو مثل في يقول في رسالته السابق إلى كورونسو كورونسو ستاني يقول ها. الذي أعطاه الرب لبنيانكم لا يحبفهم. ودامت سلطان أعطاه الرب ليه بس يستخدمه للبنيان وليس لله. بيكلم بصراحة للسلطان الذي أعطاه الرب لبنيانكم لا يحبفهم. وسجّد في كورنثوس التمنة ثلاثة وفي كورنثوس الثانية مرة له إن إذ... يقول لهم إنما إذا بيقول إنما إذا جئت لا أشر. إذا جئت إلى يعني خلاص دي كلام واحد له سلطان كلمة واحد له سلطان فلكله وهذا السلطان ليس لجميع الناس في حد من الناس يقول كلنا لنا سلطان الحرب والعفو والحل والربط ونعمل سيده الى اخره مفيش والله ولا كله قدام يلا حاجه تانيه قيل عن الشهره انهم وكلاء ومش ممكن طبعا الكل يبقوا وكلاء واحنا بالرد على اللي بيقول كلنا ملوك وسهله فلو الكل بقوا وكلاء وكلاء على ملوك لالسيد المسيح وبرض رحل للتلاميذ فبصر الثلاثون قال السؤال لكه جدا قال له ألا قلت هذا المثل ام قلته للجميع يعني الكلام ده مقصود لنا ولا للكل فطرع الكلام ده مهم لأن في حدث أن المسيح بيقولها التلاميذ فقط مش جميع الناس فالنسيح بيقوله ايه بالأمر يا ترى من هو الوثيل الأمين الحكيم الذي يقيمه سيده على عبيده ليعطيهم صعامهم في ذَلِكَ سوى الَّذِي العبد الذي إذا جاء سيده يجب به أَمِينٌ إذن شيء وثيل عَلَى الحكيم ليقيم سيده على عبيده أشي عبيد وفي وكيل أمين حسين ومن شروط إنه يقام من الله ومن شروط أيضا ان هو العناية بهؤلاء هؤلاء الناس وأطيهم طعامهم في حينه ثوبا لذلك العبد الذي إذا جاء في يسعى يفعل هكذا يعني إن كان وكيل بالنسبه للناس لكن بالنسبه لربنا واحد من عبيده زي رئيتنا والحق اقول لكم انه يقيمه على جميع اموالك دي بقى مكافاه خاصه ليه وفي عقوبه اذا ما عملت اذن في وكيل بيقيموا ربنا على العبيد لكن لو ظنوا كلهم على كل منه وكيل والعبيد بتقاربوا وما تتفقش مع التعليم الامين التعليم الامين بيقول ايه وكيل يقيمهم الله وبعدين بولو سبطول لما بيقول وين لي إن كنت لا أبشر بيقول إذا استؤمنت على وكالة فوين لي إن كنت لا أبشر لكن ليس الكل مش كل واحد يقدر يقول أنا استؤمنت على إيش على وكالة في وكالة استؤمن عليها اللي هي تعليم الناس اللي هي الشرازة للناس فأخذ خدمة الكلمه كالصورة من الله هؤلاء الوكلاء اخذوا تقويضا من الرب أخذوا اخذوا تقويضا قال لهم اذهبوا تنوزوا جميع الامم عمدوهم باسم ابو العزم المؤكد علموهم جميع معاصيه كلهم في تقويض معين جدا ولذلك في رسالته الى تيسوس اصحاء واحد اي بيقول يجب ان يكون القصقص بها نوم لله اذا جينا معلش ان الكل وطلق لله ده فيه القصقص سواتين لله وقال الكل يقول كلنا عتاك كلنا لنا لله كلنا نوعاه والكتاب المقدس ما دي كده يعني احنا مدان بننشي بالتعليم الانجيلي التعليم الكتابي بنصوص الكتاب المقدس ويبقى الكتاب المقدس بيقول وبعدين دونه الرسول ايضا يقول هكذا فليحتبل الانسان كخزان بدين ويك ياه شوائب الله يحتبل احمق وكلاء فإحنا الرسل هل لقب, لقب وسيل اتصل على الرسل فقط؟ لا أبدا يجب أن يكون الرسل قبل نوم سوسيل لله الشيء المسيح أقام الرسل والسلاء والسلاء أقاموا هؤلاء الرسل أقاموا أساسيخ والسلاء وجيل يسلم إلى جيل والشميس باقرة حسب النظام الذي وضعه الله وإن يدروا سلاء الشيء رابعة كلام، وبعدين هم مش بس وكلاء، وأيضا سفراء برس الرسول بيكلم في الرمسيس الثانية، السحرة بيقول إذا نسعى كسفراء عن المسيح. كان الله يعظ بنا نطلب عن المسيح تصالح مع الله طب ونطلب لاي سكه لسكه عن المسيح والايه بيقول إن صالحنا لنفسه ليسوع المسيح واعطانا خدمه المسلمين يعني حتى كلمه تصالحوا مع الله بتصويب من الله اعطاهم خدمه المصالح واعطاهم ايضا خدمه الكون بتضر وكلاء وسفراء واخدم تصويب من الله انت تقيم نفسك وكيلا تقيم نفسك كثيرا ترتقي فوق ما ينبغي إش هو ذات تعليم الزيتاني، ولا ذات تعليم الزيتاني، أظن ما نشكلني. اللطيف أيضاً. الرجلة في رسل، ولو إنها أصلفت على الرسل السدسين في العهد الجديد، إلا إننا نجد في خسر ملاك النبي إصحاح التنين آية سبعة آية جميلة جدا شوفوا بيقول إيه بيقول لأن الكاهن تخفضان معرفه ومن ثمه يقلبون الشريعة لا يجب أن من لان سفتين كاهم تحرزان معرفه ومن ثانهم يطلبون الشريعه لانه رسول رب الظنوح يعني ربنا أرسله لكي ينذرك لكي يعلمك لكي يقولك الشريعة وإن شاء الله يخش ربك رسول لكنه مرسل من الله تعالى ليس شخص اقام نفسه في هذه الرزق ولا جعل نفسه هكذا لانه مرسل لهذه المهنه سمو الملائكه واضح ان يوحنا المعمدان اطلق عليه بقى ملاك ويوحنا الملاك هو الكاهن الوسيط بين عقديه العقد القديم العقد به واحنا لما بنسوق في رفع البخور بمد بخور من الناحيه الابليه حيث توجد ايقونه في النعمدان ونقول السلام لك يا يوحنا ابن زكريا الكاهن ابن الكاهن كان حبوب زكريا كامل فهو من بن هارون وابوه من بن هارون فهذا الكاهن المتوسط بين عهدين ربنا قال في بدء انجيل مارقس ها أنا أرسل قدامك ملاك الذي يهيئ طريق القدام به ملاك وليس الكل من اخراج الشعب اطلق عليهم هذا الطريق وملائكه الكنائس السبع في الاصحاح الثاني من فتر الرؤيه في الاصحاح الثالث وفي اواخر الاصحاح الاول ملاك سيوس التافهس فان راعي سيوس كاهن ملاك سيوس التمرنا ملاك سيوس الترجامس ملاك سيوس التلبيسي الى اخرهم كل الملائكة السبع. طيب جاي الزراحة تشتركوا إليها من ضمن الاعتراضات يقول احنا مستعدين بس يعني كاعتراض لازم يكون لهم صفات الملاكين رحم الله الحمد هو ملاك الكنيسة وإن لم تكن له صفات الملاكين حتى أخطاء لا تمنع كونه ملاك الكنيسة وأريد أن عزلت امثله لهذا الامر من شمل مسيحي نفسه من شمل مسيحي نفسه بيقول ايه اكتب الى ملاكي منتج اختي بيقول عندي عليك انك تركت محبتك الايغه فانقل من اين سقطت يا صغير مع انه سقط ويحتاج الى ثوبه وترك محمته الاولى الا انه هو ملك ميسي الاخر واللقب لم يهاجبه اطلاقا ملك ميسي تلوظت لك اصحاح ثلاثه ويقله انا عارف اعمالك انك لست باردا ولا حارا ليست كنت باردا او حارا هكذا لانك فاتر ولست باردا ولا حارا انا مجمع ان اتقياك من كندا ومع ذلك مجال هو ملايك الكنيس اكتبت لملايك الكنيس بل اصعب من الاثنين ملايك الكنيس السابق يقوله انا عارف اعمالك ان لك اثنا من لك حي وان سري ومع ذلك هو ملايك الكنيس ملائكة السابع مع انهم كانوا ملائكة اخطأوا ومع ذلك لهم لقب ملايك الكنيس أضرح مثل الآخر مثل شاول الملك شاول الملك كان مسيح رب ومسح بالظهر المقدس فصار مسيحاً للرب وأخطى ورفضه الرب والسامويل الأول في الثالث يقول وذهب روح الرب من عند شاول وبغته روح رديء من قبل الرب وكان عيش تارش وكان داوود يجري يضربله على الحوت على سهمه وشق الضغط سيكون عليه ومع ذلك داوود ظل الى ممات شاور وحتى بعد وفاته الاول كان يقول كيف امد يدي الى مكتب الضغط ولما مات شاور عاقب الشخص الذي انهى عليه وقال له ازاي اني كنت نحن نلتش وغير تتكلم كل ما كنت أتلت مشيه هذا خذوه معيك وظل لك المسيح الرب المعشارك حتى نمعه نحن بنتكلم على الوضع السبيل وميه من أشيه والسهد الكهنوت أيضا أبوه الكهنوت أيضا أبوه والأدولة واضحة في الكتاب المقدس وفي آيات كثيرة في الرسل وضعه والمعروف أنه كان ربلاً بتولا كما ورد في فرسل ستولة سبعة كان يدعو في المساوش تدمه واللي يدعو الحميم وكان يدعو فيكس في ايضاً فيه وفي رسالته الى رسالة سليمون تشوفوا بيقول ايه رسالته الى سليمون بيقول على أنسون بقوله أطلب إليك لأجل إبني أمشي. أطلب إليك إبني هاي <تصفيق> <تصفيق> الذي ولدته <صفه> في قيودي <خلوني> الذي هو أحساب ابني الذي ولدته <صفه> في قيودي <خلوني> هنا في قيودي يعني <الذي> هو هو <أحساي> فبيقول على الشيخ إن انه ابنه، وقال على شيخ ثاوس انه إبنى. وقال على شيخ انه ابنه، ده يقول الابن الفريش في الايمان فلو يقول عليه ابن الفريش في الايمان يقول عليه ابن الحديث وصيرت رسلت الى غلاطيا يقول يا أولادي الذين أتنخرب بكم أيضا طلعا يتسور المسوسين هو اسم مساوس ابن حبيب ويحنى في يحنى الأولى اسمه واحد يقول يا أولادي أكتب إليكم لكي لا تسروا وإن أخطأ أحد سلام عليكم ومعروف يحنى كان مسؤولاً وفي رسالة يحنى الثالثة هذه أربعة نفس الوضع هذه أربعة نفس الوضع يستخدم عبارة ما هو أرض ويشنن قولاته يقول ليس بي فرح ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع عن أولادي أنهم ينبقون بالأرض فيحلى بيتكلم فأب في روحي يجب أولادي لا ألادي أسمع إليكم هذا لكي يتبقون ليس لي فرح أعظم من هذا أن أسمع الأولادي أنهم يسلقون بالأرض ويقول ايادي الذين اتبخر بهم ابن الحبيب ابن الشريف الكناري الذي ولدته في قيوم وفي عبوه في السن يقول لا تذكر شيخا العزم كاب في مكان سر الا خمسه اربع الرسول لتارك السن بينها وبين قيوس يقول يصلوا عليكم خمسة لذلك عبارة لا تدروا لكم أهل على الأرض التي يحولها البروكسان من المثلوم هذا لا يتفق مع تعلوم لأنك تدروا شرم عن البروكس إنما عباره قالها المسيد من اسم من يحفر ولم يقلها للشعب قل وتنطبق على اختفائهم من رؤساء السماء لا تدعو لكم عظم على الله وان ابوكم مولدين لكن لقد لك تبثت على عامة الشعب لان عامة الشعب له اداء بصريون ولهم اداء روحيون ولهم اداء اعتراض ولهم اداء معمولي فده عشان ربنا بيقول ولذلك لما ربنا بيقول لا تخف هذا المثل انقصه الجميع يعني فيه كلام كان بيقول المسلمين والسلامين وكلام كان بيقول يا الشاب، الشيخ بيقول كلامي اذهبي وصيد بالدين لثلاثه الشعب الشعب يقول لا تدعو لكم ادم على الأرض ولا معلمة بمجبات لا تدعو لكم ادم بس متى 23 يقول لا متى يقول لا تدعو لكم ادم ولا معلمة فبقى في آيات شكوين على البعض معلمين وذيء اللي تلك تستمدون إليكم التعليم التحليم ومعرف التعليم الأخير من خلال التحليم وقد لا تدعوا لكم ولا معلما يعملوا روشي وقلوا من رؤساء الإدامة ليس لهم اباء ولا معلمين في التعليم التفاية لأن هم المعلمين والأشياء وهم تدعوا نمشت على له، اما مش لا تدور لكم ابدا بل لو صدق قصير رح يرجع له إيه إلا أبوه عاش، خلاص على الارض ما برضه أبوه على الارض لو صوروا مثلاً يقول مثل اللي يعذب في الجحور، في الله بعليم أبا نصران. ودخبوه بالجسة الصمع لكن بالغوة من خضوة روحية وقبوه من جهة المرض وقال كده الأمر سيجداً لكل غير وتكون حمسة وردين شماله ودعوض عشانه كان يا يا ابي, يا أبي بالنحة بالنحة من ناحيه الناس من ناحيه الشمال عديد معناته في مخاطبته وهما يسلمونه لما إليه قال له نهر بنص النهر هو عنده ثم يعمله لي عملهم عندهن So Mr. established care of all that Brett Asher Ali was recognized for the goodness of God, Emmanuel, and Emmanuel. Who was asked It was taken to his 극 had awakened worry, omdat وهو روحيه. كان هذا روحيًا ومصر كان هذا روحيًا ويرحمل كان هذا روحيًا كل ذلك بتعليم الكتاب المقدس لا كله بحيح. كله بحيح. أنا أليس نفسك من متساوذك فلس لكل أهو متساوذك التي أخذها يعقوب أن يكون سيدا لإخواتك وليهجب نسبة لأمك وهو أخو ريوتك ولكن مثل أخوة نسمعها ابن ساي وكان سيدا لأخواتك والمتيح قيل عنه إله شابح إخواته في كل شيء فهل جمعهم متساوب عنه؟ فعلى المعيد المقدرية اذهبي وقولي لاخوتي أن ينبق الى الجيد وناك يرون فهل كنت أن يدعاه الفخوة معنى هم على البعض أرسلًا والبعض بعض والبعض معلمين روزع العمل في تنينه. وكرنكم في الأولى باسر، باسر وثلاثة يقول الرجل ليس من دون الملحة ولا المرء من دون الزوء. خذوا نفسهم، ولكن من الرجل, الرجل, الرجل, الرجل, الرجل, الرجل, الرجل, الرجل, الرجل مِن اللحظم الم polymerزت Stella T controls لا عنا يقول في أَساس الدوميجان عنها كتر كن أعلم على رأيما من القدرة وقول فالم حاهدون بالكامل تелюه كوراوا ل huống gimmahi زماند Puesم مكن اللع nope all my مستور ولا واحده قلت له ما عندك على المدرسه كل واحد ماشي على المدرسه فالنظام في سنينك راجل وطول انو في كهنه وشوف ادويه في السلطان <فتحنة. تصفيق> في هروس خلصنا من المركز ناخذ الرحله مرشدون ومدبرون في حكاية مرشدون مستوى كمثال اصحاق ثلاثة دوني رسالة على العبرانون في آلة سفا اذكروا مرشدون من الذين سلموكم بكلب الله بكلب الله كان من ثلاث سهل ستلم الشريع وقلت محله بإيمانه جنب في جنبه عيا معيدي. وبعد في الآية 17 يقول أطير المشيكم وخذوا هنا في نوع من ليست خاصه بكل أحد ثم تذهبوا شهلاً لعلهم يظهرون لأجل الله قال لهم سوع وسوع وشكاله وكمان شو الصعب قال انهم ناس في, في موقع المسؤوليه فانا مفيش حد كله عليه حكايه ان رساله الموقع المسؤوليه لو سالي محمد ده بيطرح ان انا الناس عليا كلمه تعبان عند المسؤوليه مش قادر يقوم فهنا نتكلم عن المسلمين واشخاص في موضع المسؤولية واعطونا حسابا عن هذا الامر يؤمنون ان لم يقدروا على هذه المسؤوليه فجد لهم الطاعة والخضوع وفي الاول قال انهم من رجال الايمان وان اذكروهم وكلمتهم بكلمه الله المدبرون خيل عن المسيح هم عن النسيح يخرج منك المدبر يا العشاء والسؤول والتبزور برعاية المشتعب بوهمة ويجب في المساوط طويلة خمسة سمعة ساعة الشيوخ المدبرون حسنا ويجب الشيوخ برده بتربوه حلقة ترتفاع سمينكم في كل الشيوخ. المدبرين خاصة لأنه يجمعين خلوا يحتدوا أحدا وكراما وضعها وطبعا جميعا قصوص ومدبرين وكراما ولا سيما الذين يتعلمون في الشمكة والتعليم والتعليم من سمكاهم كثيرا الشباعة دعوهم مدبرين ومدبرين اللي قال إنهم هو الأساس المدبر بالشال برضا عن الهجمين وهو الهناس خمسة أيها أن تعرف الذين يتعلمون بينكم ويدبرونكم فالرح ريون ديرونكم من درسل محمد فدور ينددروا إنسان له سلطان كل إنسان له سلطان الأنزل احنا عند المعلمون زي ما خدنا من العهد القديم اننا نسمع شاهد فكره الشريعه بعض بعد في فرنسا شقولك ماشاء الله وضع ستونس لبعض المعلمين وموجوده في اهلك في برضو برضه اهلاكك يبقى كل كلهم معلمين ووضح هذا في رجل اتناشر سبعه المعلم في التعليم يعني مش كل واحد في التعليم واضح ديني بالصدف لذلك يا تكلم عن الاسقف والتعليم يكون صالح للتعليم في المساوس الاولى ثلاثه اثنين ونتكلم في البداية في كل جائزة ثلاثة وستة وتسعة وعشرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرة كلها شروط وعشرة وعشرة وعشرة وعشرة وعشرة وعشرة نفسك وعشرة وعشرة على ذلك وعشرة وعشرة وعشرة وعشرة وعشرة وعشرة وعشرة وعشرة فالشلط انه هو نفسه يؤكدنا على شخص الناس. شخص في كلمة عسل وهو لاعطى المعضى ان يكون رسلم والمعضى انبياء والبعض مبشرين والبعض رعاه ومعلمين. يعني مش وكلمة ما الله أولئة في كلمة عجال ورسل كمير انبياء سالسل معلمين. ومسال общем سلسلقتين وال Bond playing with the brauch ket lockdown ومسال unanim occurs to the famous party called mate guess theologique just to call and alt and the Enfin wan alba a kijken of <laughs> the وتجد فيها أساقشة بطرع خليصة الله اللي تبقى مها ببنى والأساقشة بطرع والذين مع بعض زعل بعض بعض لله من مع مع ثم مع بعض الله عدى يتير بسيء اللي أثر التدشين اللي يجونا في ما عدتها أثر وقت من نفسه إنه أدردك namaste me necessary, to tell you this, right? Those are 513 in条den They were called where lacks within our curriculum. Hans Albert Al french لما قلت في قبل ما رأسه بألوها رسوش، وإلوها روح أشبه، فألوها كان قلوهي القصر الجدوس أعمال عشروري من الغراء في التذكار يقول التذكار في التذكار الأدامي عند قارك أول مجرد وغيره، وإلا بإذن إيسوس أرسى جلاله، فالقصر ومن المهمون بشأركة إلى أسفة سبعة قصوصة تلك المتعوش نورك بأن عليهم نتقرعوا رعية الله الرعاية التي فيها أشياء في رعاية فيها أشعركة لتقرعوا رعاية اللهم أتحضر دمج فأعطاها الله إلى وخميها التبع شوء كميزة عندهم جميعا توتها أي التبعى كهنة التنوث يقدر يترجمها يقدر يترجمها الشيوخ ويقدر يترجمها الحاسي هم يخبر ورده وصول الله فيها الشيوشة في أنه يكون التبعى تترجمها كميزة لكم كلا يعني هكذا مش مستنده حتى وغرض تحكي إليكم أن أعطم تكذيب تكيشقين فيها شووكاً لأنها بشكل أكثر فيه وعنوا في اللذوذة من المصدية إذن يقول نوه مطرس على سيرس وحسر شبيل واحد وثير وثلاثة الى الشيخ الذين بينكم على الشيخ رسيسه المشاهد بألال والشيخ وشويس العظيم العسيز المعلم ارعوا الله التي بينكم نزار وشهو نزار اللي أمنين بتسخدر أقصى الكهف الذين رجعوا حن الكهف فهم يخلدون من أملهم والأقصى للشيوخ أم الشيوخ أرى رعيت الله ثم مع على الأسف الروح الذين فيها الروح القدس أتت لصار الله لكن منهم يقولها شو؟ فتت في تسرح حقيالي إن أقمتك على الناس، يعني رقيب على الناس، على شم تشوف الخاصة في الهر فالرقيب الذي يراكب اللي هو فكل فكبه ترقيب على مرضاً في الهر انت تشتشى بالمجال فكما تشتشى فمفروض والأسر في الشهد اللي يجب أن يرسل في كان رسالة كنت ألي وحمده ورسالة كنت وعندوش وحمده ومسك الشيخ إلى تورونا المخارج ووهدل الشيخ إلى كل الشيخ يتوقف بالمعنى بالصلاح والشيخ يعني دعم دول. حتى لا يوجد الشيوخ يقول رجال الدين حتى يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول يقول لك ان كلام يقول لك ان الشيخ يقول لك ان الشيخ الشيخ يقول لك ان الشيخ يقول لك يقول لك الدين شيخ الغفر يعني رئيس الرسل وغاية مكون شعبور أو شيخ الغلد شيخ الغلد يعني رئيس الغلد مغايز يكون شيخ الغلد هذا الأمرë التسلطي وغير بكون ذلك يعني شيخ بنعنى رئيس شوش وغاية مخانين أو شيخ رضياني يعني رئيس روس لكن مش الشيخ يعني رجل آآ آآ كهل او كبير السن كل الشيخ بنعمل اختلاقي وليس من ذهب في حتى التراث الصمت يقولك علمناش تراث الصمت واللي جات فيه سيدات ويعلمون الشيخه في نفس دي والتراثه مش في السن, السن. والسن. والسن. تكون يعني أنت في الصومعة، في في في في اعمال أربعة آية ثلاثة العشرين من جهة نوذس من مالا وإن قلت نوهات في آية ثلاثة عشر لهم قصوصا في كل مدينة ثم سنية بأسلام وستيبعاهم للرب، وهذا غرض الله ذنب القصوص كانت عَسَلُ الْعُسَلَ مَثُلُ مَوْلَدِهِ وَالْحِكْيُشُ رَاحَ خَمْساً وَرَأَتْ فِكْرِ الشِّعْرِ كَمْ بَسْطَ من هذا هذا في كفيش شعري كم تكمل كفيش في كم يدور كفيش في كفيش في كم من جيله كفيش في كم بينها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 من يعني انو ده يا اخي الحمد لله اول مره ادخل في الموضوع ده ما عمرني شفت من اي واحد اسمه كان يقول أي واحد عليه كان دي مشاغل الدنيا ويحلب بالذات مشاغل الدنيا لا في <مشب grammar> يعني اللي عايزين نركض ليهم الموضوع ده يعني نحط العمليه اللي بيعملها ان في انسان بيعمل عمليه معينه لا يعملها واحد دول يعني ما قالش امارات احد بينكم هاتوا واحد مؤمن ويكلي عليه سنه زيكا ده مجموعه تسميه السويس وسميه السويس المهم من اختصاصه انه شمري ووجه الحين يبقى في الاسفية عن القسوسية ان القسوس يكون قسوسا وزي قسوس قد يكون في شروط وفي يكون شاهد خمس يدك على احد العدلة في نساوس يبع يده على قسوس اذا العملية يكون بواجع يد. ويجب بالحكم عليهم في المساوسه الاولى خمسه صراطات وسته عظام افضل اشتراكات وصلاه وصوم ونرسمهم الى اعتراضنا له بالتفضل وجودنا من هذا والمره ان شاء الله السؤال مهم وهو هل بناخذ القاب المطلوب من جهة النصر